بسم الله, الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ايها الناس اتقوا ربكم, يا أيها الناس اتقوا ربكم إ ان زلزله الساعة, الساعه شيء عظيم يَوْمَ تَرَوْنَهَا تذهل كل مُرْضِعَةٍ عَمَّا تَذْهَلُ كل مرضعة ما أَرْضَعَتْ كُلُّ 私たちはこのように思っていました。 ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم في بغير ويتبع كل شيطان كتب عليه أ انه ّ من تولاه فانه ّ يضله ّ ويهديه الى عذاب السعير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 م إ س و ع ه ا ل ن ا ك ل م ي للعلوم الاسلاميه ثم من ع ل ق ة ثم من م ض غ ة م خ ل ق ة وغير م خ ل ق ة ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم, لنبين لكم わぬこりょうのおかげさまでござ م まし ى نخرجكم ثم, ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أ ش د ك م ومنكم من يتوفى ومن لا يعلم た ن ب こ د علم ش ي で ا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا وترى الأرض هامدة فإذا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت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 ذلك ب أ ن الله هو الحق وانه يحيي الموتى و أ ن ه على كل شيء قدير 私の思い出は変わらず生きている。 و ان الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ي, ي ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ثاني ع ط ف ي ض ونذيقه يوم ا ل ق ي ا م ة عذاب الحريق ذلك يداك بما قدمت يداك وأن الله, للعبيد وان الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف, ومن الناس من يعبد الله على حرف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 أصابته انقلب الدنيا والآخرة الخسران فتنة على وجهه هو خسر ا ل て私たち ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما هو ذلك هو الضلال البعيد يدعو نفعه لمن من ضره أقرب, من نفعه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه 「今日は私のことです」 「今日も神様をお尋 ي します」 الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد من كان يظن أن لن ينصره فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فلينظر اليقطع إلى فلينظر فلينظر هل يذهبن موسوعه ا ل ن ه ب ن ك ي د ه ما للعلوم ا ل ا س ل ن ا ه آ ي ا بينات ت وأن الله, يهدي من يريد وان الله يهدي من يريد ان الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس على كل شيء شهيد, إن الله على كل شيء شهيد الم تر أن ان ل ل له ه يسجد م في الله س م ومن ا ا ا و ت في أ ألم أن ر تر ض ل ل ا يسجد له من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض و う一度、もう一度、もう一度、も ا ل 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 وكثير من, الناس وكثير, حق عليه العذاب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر م موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا خ ت ص م و ا ف ي ر ب ه م فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب موسوعه ن ف ق م ا ل ح م ي ن ا في ب ط و ن ه م و ا ل ج ل و م ا ل ا س ل ا م من ح د ي د و ل ه م ق ا م ع من حديد ك ل م ا أرادوا أن ي خ ر ج و ا م ن ه ا من غ م أ ع ي د و ا ف ي ه ا وذوقوا عذاب, وذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات, إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار أ ن ه ر ي من أ ا من, من ذهب ولؤلؤا よく見つけた。 واهدوا إلى, الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن كفروا الله سبيل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 「私たちはこのように私のことを知っているのは私のことを知っているのは私のことを知っ ي いる واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وإذ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وطهر وهذن للطائفين والقائمين والركع السجود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 و ع ل ى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ل ي ش ه د ويذكروا ا مَنَافِعَ لَهُمْ و اسم الله في ايا من معلومات على ما رزقهم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 フクルー・ミンハー・ウィンハー・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・ア ليقضوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفون ذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ذلك ومن يعظم, ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام إ ل ا ما يتلى عليكم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 حنفاء لله, حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير او ل ط ي ر أ تهوي به الريح في مكان سحيق الطير أو تهوي به الريح في مكان <تصفيق> ذلك و م ن ي ع ظ م ش ع ا ئ ر ا ل ل ه ف إ ن ه ا من تقوى ا ل ق ل و ب و م ن يعظم ع ش ا ئ ر ا ل ل ه ه ف إ ن ا م ن تقوى القلوب لكم فيها منافع الى أ ج ل مسمى ثم محلها إ ل ى البيت العتيق ثم نحلها إ ل ى البيت العتيق ولكل أ م ة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم 「理想の部下はね」 「そして私たちはこのように私たちの思いを語り合っていたのは私たちの思いを語り合っていたのは私たちの思い الذين إذا ذكر, الله وجلت قلوبهم اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أ ص ا ب ه م والمقيم ا ل ص ل ا ة ومما ا والصابرين على ما و موسوعه م ا ر النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ه ل ف ا خير プロジェクトの人生を ا えることはできないことはできないこと م できないこ ي はできないことは ا きないこ ا はできないことはできないことはで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 كذلك س خ ر ن ا ه ا ل ك م ل ع ل ك تشكرون م س ي ن ا ل ا ل ل ه ل ح و م ه ا و ل ا د م ا ه كذلك سخرها, لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين, وبشر المحسنين إ ن الله يدافع عن الذين آ م ن و ا إن الله يدافع عن الذين آمنوا ان ل ل ه لا يحب كفور الله لا يحب كل خوان كفور إن الله لا يحب كل خوان م و س أ ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا أ ن يقولوا ربنا الله الذين أخرجوا من ديارهم من どんなふうに言うべきかわいいのかわいい。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 لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن ا أ ول الله من ينصره l'quوي l'quوي أقاموا وآتوا عزيز عزيز الذين مكناهم الأرض الصلاة الزكاة إن, ز ز إن في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 ولله ع ا ق ب ة ا ل أ م و ر وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط و ق م ا ب ر و ق و و ط واصحاب مديا وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم وكذبه موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكيف كان نكير فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه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 وبئر م ع ط ل ة وقصر مشيد افلم يسيروا في ا ل أ ر ض فتكون لهم قلوب يعقلون بها, أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها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 يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وان يوما عند ربك ك أ ل ف س ن ة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي أمليت قرية من ظالمة ثم لها ذتها مليت لها المصير ظالم المصير يا أيها الناس من قرية إنما م ن و الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم م غ ف ر ة ورزق كريم」 والذين سعوا أولئك آياتنا معاجزين في أصحاب مع الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إ ل الا إ إ ذ ا تمنى الشيطان في امنيته الا إ ذ ا تمنى القى الشيطان في أ م ن ي ت ه فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آ ي ا ت ه فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم, والله عليم حكيم, والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان ف ت ن ة للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق لفي بعيد وان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به, فتخبت له قلوبهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين آ م ن و ا إ ل ى صراط مستقيم وان الله لهدي ا الذين آ م ن و ا إ ل ى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه بغته ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه بغته ة او ياتيهم عذاب يوم عقيم حتى تاتيهم ا ل س ا ع ة ب غ ت ة أ و ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم, الملك يومئذ لله يحكم بينهم 「ファ الذين آ م ن و ال ا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا آ ي ت ن ا عذاب فأولئك لهم ه م ن و ل ذ وكذبوا ي ي ن كفروا ا ب آ ف أ و ل ئ ك لهم عذاب مهين, والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أ او ما ثول يرزقنهم الله والذين ليرزقنهم الله رزقا حسنا, الله رزقا حسنا وان إ ن ل ل لهو الرازقين ه خير الله لهو خير الرازقين, وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلين يرضون ه و إ ن الله لعليم حليم ذلك, ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله, غفور ان الله لعفو غفور ذلك ب أ ن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ذلك بأن الله يولج في النهار النهار في الليل وأن ا ل موسوعه ا ل أ ن ا ل ل ه س ي للعلوم ا ل ا س ل ن م ي ه شركه ا ل ه د ل شركه دعويه غير ن ب ح ي ه ذات ل مضمون أ اجتماعي ل ل الكبير وأن الله الم تر ان الله أ أنزل, أن انزل من السماء ماء فتصبح الارض أ مخضره, فتصبح الأرض مخضرة إ إن, ان الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الارض أ وان الله لهو الغني الحميد وإن الله لهو الغني الحميد う ل うそうそう ا ل ل うそうそうそう م うそうそうそう ر うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ ي ا ل そうそうそうそうそうそうそ والملك تجري في البحر بأمره، ويمسك الب السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء أن تقع. 「今日 ا 皆様のご意見をお願いします」 変 ي っていない人もいるし、今日も一緒 ي 暮ら م ていない人もいるし、今日も一緒に ا ن していない人もいるし、 ان الانسان لكفوه لكل أمة ج ع ل ن امه ن ن س ك م أمة ناسفوه لكل جعلنا من سكن هم ناصفوه ハムスターズの د ع و ا إلى ربك إنك ل ع ل の ه د は مستقيم のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私 فقل فيما القيامة الله أعلم تعملون الله بما يحكم بينكم يوم كنتم「いつも言ってくれている人はね 「私は私の手を借りている」 inna えい l i k いえいえいえいえい n いえいえいえいえい i いえいえいえいえ a えいえいえ a えい a いえいえいえいえいえいえいえいえいえいえいえいえいえい i い من الله ما لم ن やつを見つけたらどう به علم وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وما وإذا للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تتلى نصير تعرف في, تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا قل افانبئكم بشر من ذلكم انه وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير 「やあいはんなす ضرب مثل فاستمعوا له」 إ ن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له إن الذين تدعون من وان يسلبه الذباب, الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ماقده الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا ومن الناس إن الله, سميع بصير ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 「やあい لى الذين ل ه ترجع امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم يا أيها الذين آمنوا و ا س ج ش ر ك و ا ع ب ه د ى شركه دعويه غير ل ربحيه ذات مضمون اجتماعي وجاهدوا في, وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هو م ل ة أ ب ي ك م إ ب ر ابراهيم ه ي م ملة أ ي ك م إ ب هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم, من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ال ف أ とを م و ا い ل 人たちにとっては思 ا を知っている人たちにとっ ا ف أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا الزكاه واعتصموا, واعتصموا, بالله هو واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير